الكهنة طبقة الكهنة ودورها في الديانة اليهودية والقرابين العميقه الصلة بالإنسان اليهودي وكذلك ابتدانا بموضوع الفرق في اليهودية أو أهم الفرق اليهودية فاليهود تفرقوا إلى فرق ومذاهب شتى كثيرة ليس هذا مقام حصرها فهي كثيرة وعديدة وما زالت موجودة حتى اليوم هذه الانقسامات بينهم فلا نتصور أن اليهود هم فرقة واحدة يؤمنون بعقائد ثابتة واحدة إنما لهم اجتهادات كثيرة لكن هي المواقف السياسية ربما توحدهم فالذي يدرس المجتمع الإسرائيلي يهودي المعاصر في إسرائيل في فلسطين يلاحظ أمق هذه الانقسامات وكذلك التفرقة أيضا فيما بينهم بين يهود شرقيين ويهود غنين إلا أنه كما أشرنا أنف السياسي الذي في كلمة واحدة من أهم الفرق التي أشرنا إليها هم الفريسيون وقلنا أن معناها المنعزلون أو المنشقون مثل ما سمي المعتزلة في الإسلام المعتزلة هم دولة أيضا انعزلوا عن الفرق اليهودية الأخرى فسموا بالربما العبرية التريسيون بمعنى المنعزلون أو المنشقون ويبدو أن أعداءهم أطلقوا عليهم هذه التسمية وإلا فهم يكرهونها ولا يريدونها ويسمون أنفسهم الأحبار أو الإخوة في الله أو الربانيين أشرنا إلى إيمانهم بالتورات وكذلك إلى إيمانهم بشريعة الوية إلى جانب التوراة هي التلمود. فهم يؤمنون بالتلمود إيمانا كم ويرون الحاخامات كما لاحظنا سلطة عليا سلطة عليا الحاخامات حتى أن الحاخام إذا قال اليهودي أن يدك اليمنى هي اليسرى وبالعكس فصدق قوله ولا تجادل يعني سلطة مطلقة لا تحتمل نقاشا ولا جدالا وربما هي هذه اللي حفظت للحاخامات لهذه الطبقة السلطة التقديسية الموجودة عند اليهود الفرقة بقية الفرق التي سنشير عليها سنعرضها اليوم هي هذه الفرق الصدوقيون القراءون والكتبة الصدوقيون هم يرى بعض الباحثين أن هذه النسبة إلى كاهن اسمه صادوق. الكاهن صادو هذا كان الكاهن الأعظم أيام سليمان أيام سليمان أو إلى كاهن آخر بهذا الاسم وجد في القرن الثالث قبل الميلاد أي بعد سليمان ولكن هناك من ينكر هذه النسبة نسبة الصدوقين إلى صادوق لأن الدال هنا مضعفة في تسميتهم صادوق يمكن النسبة له لا تكون بالدال المضاعفة فمن هنا تلك أن أتباع هذه الفرقة لم يدعوا أنهم ينتسبون إلى هذا الكاهن أو ذاك ولذا فالرأي أنها هاتسمية أطلقها عليهم الخصوم فهي نوع مما يسمى أثنية المضادة لأنهم خالفوا بعض قائد ومبادئ الفرق الأساسية اليهودية، فسموا بهذا الاسم الصدوقيون، كنوع تسمية المضادة، يعني تسمية الشيء بضده، هم ليسوا صدوقين بمعنى يريدون أن يقولوا، فالتسمية إذن هي من صنع أعدائهم. هكذا يرى بعض الباحثين ولعله الراي الاقرب الى التصديق لان كلمه صادوق لا تم يعني النسب لها بالدال المضاعفه ربما غير وارد هؤلاء يعني هم رغم فرقه دينيه لكن تستغرب انهم ينكرون البعث والحياة الأخرى والحساب والجنة والنار وإلى ما إلى ذلك وغير ذلك من العقائد الأساسية التي تقوم عليها الأديان السماوية هي الإيمان بالله واليوم الآخر وبحسابه والعقاب والجنة والنار هؤلاء ينكرونها ويرون أن جزاء الإنسان يتم في هذه الدنيا. فالعمل الصالح ينتج الخير والبركة صاحبه العمل السئ يسبب لصاحبه الأزمات المتاعب تفسير يعني فلسفة للعمل ربما أنه القضية لها مرهونة بهذه الدنيا وتغرب أنها تبقى في إطاق تسألناها دين سماوي فلذلك إذا كانت الأقوال أن عقيدة البعث والآخرة التي ال... استعرضنا وإلى طرف منها أنها ضعيفة أو مهزوث عند اليهود فلا نستغرب وإلا فرقة من هذا القبيل وفرقة لها باع طويل يعني في التاريخ اليهودي تؤمن ب... لا تؤمن بجود جن من المعالم الأخرى أو الميزات, الميزات الأخرى للصدقيين هو إنكارهم ما سمي بالشريعة الشفوية أو التلمود فهم على خلاف الفريسيين إذن هنا يبدأ يعني موضوع التلمود فيه كلام كما قلنا ويبدأ مركزه يهتز على عدة فرق وعدة مؤسسين لهذه الفرق وهم أصلا علماء كبار في كانت لهم منزلة كهنة كبيرة في الديانة اليهودية. فكذلك حتى التوراة لا يرون أنها مقدسة قطبية مطلقة. والخلود الفردي أيضاً ينكرونه كما ينكرون وجود الملائكة الشياطين ولا يقولون بالقضاء والقدر ويؤمنون بحرية الآخر. فهنا أيضا من الأمور المبكرة في التاريخ الديني قضية خلق الأفعال، لأنهم يرون أن الأفعال مخلوقة للإنسان لا لله، بمعنى أن الله أن الإنسان هو خالق أفعال هذه، قد المسيح لا يؤمن بها، وهي كانت في ديانة اليهودية، ويترقبون ظهور المسيح، فهم لا يؤمنون بوجود المسيح المنتظر، ولا يترقبونه. يقال ان عيسى عليه السلام طبعا البعض بعض مؤرخي التهودي يرون ان الصدوقيين من طبقه الارستقراطيه في بيت المقدس الذين كانوا يمثلون الغنى والدين والسلطه فلذلك لم يكن لهم دخل بالحركات الثوره التي كانت موجوده في ذلك الحين عليه السلام كان صلة طيبة بهم آآ آآ لأنه أجمل الذي عصروه وقبل سلطان قيصر الروم لم يكن دخل في يعني السياسة سياسة الحاكم وكانت الكلمة المشهورة التي تنقل عن المسيح عليه السلام اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله فهو قبل سلطان قيصر الذي كانت له كان له الحكم على أيام المسيح الرومان كان هم الذين يحكمون فلسطين وكان هنالك حاكم من قبل قيصر روما الصدوقيون أيضا قبلوا سلطان قيصر لأنهم كما قلنا طبقة ارستقراطيه لا تريد أن تهز مراكزها بالتدخل في الشؤون السياسية فإذا ضمن لهم الحاكم الروماني مكانتهم وغناهم فإنه فإنهم لا يتدخلون في شؤونه وهو قبل سلطان قيصر وهم كذلك كانت نقطة اتفاق لكن نقطة الخلاف الرئيسية كانت هي في إنكارهم في البعث والدار الآخرة فكانت سبب الخلاف بين الصدقيين وبين المسيح حاول عيسى عليه السلام ردهم إلى الاعتقاد الصحيح لكنهم لم يستجيبوا له وقاوموا, وقاوموا دعوته ربما أكثر مما قاومها الآخر رغم صلته الطيبة معه فكانت مقاومتهم مقاومتهم شديده جدا لسيد المسيح والبوا عليه الحاكم والبوا عليه الناس هذا فيما يخص الصدوقين وننتقل الى الفرقه الاخرى الذين هم القراءون القراءون القراءون هو الجمع العبري أو الجمع العربي المقابل للعبري المسمى قرائم القرائم يعني الذين يقرؤون المقرى أو التوراة فاشتهروا طبقة اشتهرت باليهودية بقراءة التوراة أو المقرى كما تسمى وهؤلاء الطبقه الذين يقرؤون المقرى أو التوراة هم يسمون قرائين وهي نفس يعني الجمع لما نقول بالعربية قراءون يعني جمع قراء فبالعبرية قرائين كانوا يقراون طبقة ممن يقراون التوراة ف أو المقرى فسموا كذلك. يدرسونها أيضا ليس فقط يقرأونها إنما يدرسونها بكثرة ويعتمدون عليها ويأخذون شرعهم منها يأخذون شرعهم ممن؟ من التوراة فالتركيز إذن على التوراة ومن هنا سنراهم يشككون بالمصادر التشريعيه الاخرى او الكتب المقدسه الاخرى لدى اليهود مثل التلمود واعتماد القرائين على التوراه وحدها كان بسبب رفضهم للمصدر الرئيسي الاخر لدى اليهوديه وهو التلمود وهو التلمود الذي يعتبر لدى عامة اليهود جزءا مهما ومكملا للتوراة وقد أطلق عليه كما لاحظنا اسم الشريعة الشفوية مقابل الشريعة المكتوبة التي نزلت على موسى كما يقولون شريعة مكتوبة التي هي التوراة وكان رفض القرائين للتلمود هي من أهم المسائل التي سببت الانشقاق وبدأت بينهم وبينت يهود والتي تشعبت مسائل بمرور. هذه الفرقة نشأت في متأخرة في العصر العباسي يعني أيام الأنصور مؤسسة هم خالين بقيت على استقلالها وعزالها تماما عن الجماعة اليهودية آه يسكنون آه الآن في قرب الرملة وتل أبيب يعني يقدر عددهم بحوالي عشر تالاف لم يطيعوا فرقا هي في فترة من أول نشوء انتشرت انتشارا آه كبيرا آه خاصة آه حينما تدهور شأن الفريسيين فهؤلاء ورثوا منهم يعني سد الفراغ الذي تركه الفريسيون لا سيما وأن الفريسيين كما لاحظنا يعني ربما عندهم يعني أمور قد لا تجمعهم مع القرائين إنما كطبقه كانت مهمة فتركت فراغا بعد أن تدهور شانها حاول القراءون سده مؤسس الفرقة هو عنان ابن داود كما قلنا عاش في ومات في بداية العصر العباسي الأول وكان معاصرا لأبي جعفر آه المنصور آه يبدو تأثر بالجو العقلي الذي كان سائدا أيام العرسيين وخاصة مع ظهور الكلاميه الكلامية التي كانت حاجة ابناء الديانات الأخرى محاججة منطقية عقلية فيبدو أن هذه المجادلات والمناقشات العقلية استطاعت أن تزلزل كثيرا من ما استقر عند اليهود من عقائد يرى بعض الباحثين والمؤرخين أن عنان ابن داوود هو مؤسس الفرقة هذا مؤسس فرقة القراءين أنه ينتسب إلى النبي داوود وقد أشار إلى ذلك. بعض المرخين اليهود ومؤرخ المسلمين من مؤرخ المسلمين الذين أشاروا إلى نسبة عناب بن داود مؤسس فرقة القرائين إلى النبي داود أو الملك داود كما يسمونه اليهود هو البيروني في كتابه أثار الباقي من القون واشتهر عن بن داونه عبر الديانة اليهودية ولكن لما وصل يعني حتى العلماء التلموديين اعترفوا بعلميته وبمكانته لكن يبدو كان عند وعي ودرجة من العقلانية دعته لأن ينتقد المؤسسة الدينية عند اليهود فبدأ بانتقاد الحكامات ويعترض على الكثير من أفكارهم وتقولهم وإضافاتهم لقيدة اليهودية اضفاء صبقة القداسه على هذه الإضافات التي هي من عندهم أصلا وبينما يدعون أنها من عند الله فإضافة لما ذكرنا من رفضه للتلمود كشريعة أخرى عدم اعترافه بها ككتاب مقدس كان يطلب منهم أن يعني حتى بالنسبه للتوقيت والتقويم اليهودي قال يجب ان يكون نرجع الى التقويم اليهودي القديم وكان عن طريق التقويم القمري وليس يعني تحديد رؤية الشهر راس الشهر برؤيه الهلال وهذا معروف نقطة اتفاق مع المسلمين ويبدو أن اليهود قديما كانوا يحددون رؤوس الأشهر برؤية الهلال إنما بعد ذلك يعني أعرضوا ربما تأثرا بالرومان أو بالحضارات الأخرى يقال أنه كان يعترف بنبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كنبي للعرب وليس لليهود على الأقل يعني يعترف بنبوته ولكن يعني بشكل محدود أنه نبي للعرب وليس لليهود يقول عن التلمود انظروا ماذا يقول حينما يرفضه يقول ما هو إلا بدعة ابتدعها الحاخامون ولفقوها وقالوا للناس إنها شريعة شفوية مصدرها الإله وأنها يجب أن تقدس بينما هو كتاب ليس فيه من القدسية شيء لا من قريب ولا من بعيد وما فيه إنما هو آراء جاء بها اخبار اليهود وحخاموهم ويرفض وبرفض التلمود رفض عنان احدى الدعامتين الرئيسيتين التي تقوم عليها الديانه اليهوديه لما عجز اليهود عن والحاخامون عن ردع عنان والرد عليه بحجج علميه وحتى دينيه لانه كان ظليعا في اللاهوت اليهودي وعلم العقيدة اليهودية فنقلوا أمه إلى المنصور أبي جعفر المنصور وأنه قالوا أن هذا خرج عن الديانة اليهودية فأصبح غير مشمول يعني بحماية بأنه من أهل الذمة فإنه والحال هذه يعني أن إما أن يوضع إما أن يعتبر يصبح مسلم أو ينظر أمه فوضعه في السجن وقيل أنه كان مزونا مع أحد العلماء المسلمين وكان بينه بينهم حوار وقال أنه كان مع أبي حنيفة على أي حال لكن هذه بعد ذلك نقل هو للمنصور حقيقة موقفه وأنه لم يخرج عن الديانة اليهودية وإنما طلب الرجوع يعني أراد أن يرجع بقومه إلى الديانة اليهودية الصحيحة قبل أن تحرق على يد الحاخامين والأخبار والرهبان فأطلقه من السجن حينما أطلقوا من السجن حاولوا اغتياله و. لكنهم لم يتمكنوا منه المهم كانت هنالك حرب شنعاء واحسوا بخطورة هذا الرجل عليهم لأنه كتب كتبا مهمة وكان يربها عليهم ويهز من سلطانهم بعد ذلك أيضا تأثر به وكان له أتباع كثيرون وعلماء من كبار الطائفة اليهودية فاستفحل خره عليهم ولذلك تجد أن كثيرا من الكتب ألفت من اليهود من الحاكمين والأحبار اليهود بالرد على عنان بن داود مؤسس فرقة القرائم طبعا هذا الأساس لا يقولون إلا العهد القديم هم أيضا يقولون بالاجتهاد يعني عدهم نظرة اجتهادية وهذا طبعا ناجم من النظر العقلية عند عنان كثيرون يربطون بالجو العقلي الذي كان سائدا أيام ظهور فرقة القرائين ويقولون أن ذلك كان بتأثير علماء الكلام وخاصة المعتزلة هنالك بعض الآراء تبين تأثر عنان بنقد المعتزلة ونقد المتكلمين للديانة اليهودية وبمنهجهم العقدي ف... يقول إذا تبين الخلف خطأ السلف فإن للخلف تصحيح ذلك خطأ يعني يعطي للعالم إذا تبين الآخر السالفين من العلماء اليهود إذا كانت هنالك أخطاء وقعوا فيها فالعالم هو يقول لسنا مجبرين على أن نسير عليها من ذلك من تلك الأخطاء التي أشار إليها لاحظها وصححوها خطأ تحليل بنت الأب مع وضوح تحريمها بنص الآية الخامسة من آيات المحارم فهذا النص من كتاب شعار الخضر يعني في في أمور داخل فقهية داخل التشريع اليهودي فهناك أيها المحارم هم كانوا يحللون السابقين من حقامات اليهود وعلمائهم كانوا يحللون بنت الأب لكن هو يعني أراد وقال يجب أن تحرم فصحح بعد ذلك هذا الخطأ باختصار أن فرقة القرائين كانت نقطة تحول كبرى التفكير اليهودي لو قيض لها أن تستمر حقيقة في رأيي كانت ستكون يعني تعطي دفع ودم جديدا للديانة اليهودية وربما تقربها جدا مع حقائق الإسلام فعلى ذكر اعترافي بنبوط محمد على الأقل كنبي للعرب كذلك يعترف يقال فيما يقال هكذا روية ليس ذلك مؤكدا طبع بعض هذه الأوقال أنه اعترف بوتي عيسى أيضا بالتالي يعني هو كان خطوة خطوة يسير باقتراب من المنهج أو من عقائة الإسلام لو قيد لهذه الفرقة أن يعني يكون لها شأن ولم تحارب ولم تشن عليها تلك الحرب الشعوى الكتبة الفرقة الثالثة هم الكتبة هذه الفقه كانت يطلق على مجموعة من اليهود مهمتهم كتابة الشريعة لمن يطلبها كتابة الشريعة لمن يطلبها فهم أشبه شيء بالنساخ ينسخون, ينسخون التوراة والشريعة المكتوبة وعن طريق صلتهم بكتابة الشريعة عارفوا بعض المعلومات عن الكتب التي نسخوها فاتخذوا الوعظ وظيفة أخرى إلى جانب كتابتهم للشريعة يعني هم تطوروا إذن من كتاب نسخ. للشريعة اليهودية إلى وعاض يعظون بما تعلموه وبما عرفوه من هذه الشريعة وكان الوعظ وكتابة الشريعة وسيلتين اصطنعهما الكتب فيما يبدو لتصيد أموال الناس وبخاصة عندما عم الفساد وانحرف الفريسيون انحرافا كبيرا هذا ما ترويه المصادر اليهودية الموثقة في التاريخ العقائدي لليهود كانوا يسمون أحيانا بالحكماء أو السادة وكان الواحد منهم ينادى بلقب أب عند المخاطبة وقد برز الكتبة كحمل للواء الشريعة يعني اهتمامهم بتدوين والشريعة ووعظها أظهرهم للناس بمظهر هم حملت هذه الشريعة وحملت لوائها وأعلامها ونفوذها ويبدو أن النفوذ السياسي قد جذب غيرهم من العلماء من رجال الدين الى مجاله فاصبح رجال الدين حلفاء للحكام الاجانب في فتره خاصه في فتره الاحتلال الروماني وضح دور رجال الدين ووقوفهم الى جانب الحكام الاجانب مو بس الفرس الإغريق وإضافة الرومان هما الحلقة الأخيرة لأن الفرس احتلوا أيضا فلسطين ومعروف أن الملك فارس هو الذي عاد لهم حريتهم بعد الأسر البابلي وبعد ما عمله بهم نبوخذ نصر ثم بعد ذلك جاء الإغريق على يد الإسكندر المقدوني وبنو الإمبراطورية الكبيرة فكان وثم الرومان الحلقة الأخيرة وقد أخرجهم منها خرجوا على يد المسلمين، فأكثر رجال الدين في تلك الفترة جذبهم بريق السياسة، فصاروا مع الحكام. هذا مما فسح المجال للكتبة لكي هم يظهرون أنفسهم أو يظهرون أمام الناس بمظهر الحامل لاعلام الشريعة. هنالك خطوة أخرى. جاءت وقد أعلت من قدرهم وشأنهم أن يعني هم تجاوزوا مهمة الكتابة والوعظ أيضا بأن أسس كل واحد منهم مدرسة للعلوم الشرعية اليهودية مدرسة لعقائد غود وأصبح هذا كل واحد كاتب منهم هو معلل لهذه المدرسة وكان كانوا لهم كان كل معلم منهم مريدون وتلامذا يسمعون تعليماته ويذيعونها بين الناس فهذا طبعا أعلى من مكانتهم كثيرا لأن المنصب العلمي إضافة إلى يعني توفر له منصب ديني يعطيه انتشارا ونفوذا أكبر أضف إلى ذلك يعني يمكن أن نعقب ونشير إلى أنهم من الناحية المظرية كانوا يظهرون بمظهر المتدين لكن من الناحية العبية أن العلوم الدينية كثيرا ملت وصار الاهتمام به وهو هذا يعني متفق عليه وأصل مشترك بين اليهود فلا يسلم من عالم أو جاهل أو تاجر يعني ب او صراف او ما شئت فقل فاهتمامهم بالنواحي الماديه وبالدرهم والدينار والذهب هو اصل مشترك بين اليهود ولذلك اذا قال بعض الكتاب كما هو يشير الى انهم لم يطبقوا الناحيه النظريه اللي هي يعني التعليم الديني بقي نظريا فحسب وإنما مرام مارس مادي فلا نسلب ذلك لأنه أصل مشتركنا اليهود من نشأتهم وحتى يومنا هذا هذه أهم الفرق اليهود هنا فرق أخرى ربما أصغر وأثرا لكن حسبنا أن هنا أهم فرق وقد أشرنا إليها في المخابرة القادمة سنتعرض إلى مصادر الفكر اليهودي ونعرج على الكتب المقدسة عند اليهود ابتداء من العهد القديم أو التوراة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته